بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر واروجز فهجر ولا تمر تستكثر ولربك فاصبر فإذا انقر في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 ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أُوتوا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 كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرا فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا ان يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة